وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتي ودناقتم بصرا ت ف ظلموا بها وما نسلوا بالايات الا تخوفا وَإِنْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ وَمَا جَعَلْنَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً ناس وشذا تريم مرعون تفرقوا ان قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ مَا أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَهُ مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَنِي مِن قَائِلًا أَيْتَكَ هَل لَّذِي قُرِئَ أَمْ تَعَلَّى أَلَمْ أَضْغَطْ نَائِي إِلَى يَوْمِ واستفزز من استقعت منهم بصوتك وأجلم عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في وكيلا. ربكم الذي يسجي لكم البحر لتبتو من فضل